بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم وَأَنِ اسْتَغْفِدُوا وَبَّكُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنَ لِنَا أَغَلٍ مُسَمَّا وَيُوتِي كُلَّ فِي فَضْلٍ فَضَّةٍ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 ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخشون سيابهم يحلم ما يسذون وما يعلنون إنه عليم بذات وَمَا مِنْ دَنْ رَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَاهُ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ما هو الذي اخونا قسم السماوات والارض في سته أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلواكم ايكم احسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّ ذَكْرَكُمْ مَبْؤُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ولئن اخضرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبيسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستزئون. Wa ina za kwana les ثُمَّ wa مِنْهُ إِنَّهُ manazana ha وَلَعِينًا بَقَوْنَا هُنَا مَا أَبْعَدَ ضَرَّا عَمَسْتَ هُنَا يَقُولُ لَنْ نَذْهَبَ فَيَأْتِيَ أَنِّي إِنَّهُ فَخُ إلا الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأغر كبير فنعلكت لكم بعض ما يوحى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 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ أَمْ يَقُولُونَ افْتَدَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُشْتَغَيَاتٍ وَادَّعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُونَّ فَاحْنَمُونْ أَمَنَا أُنذِنَ بِإِلَهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَل لَّمْ تَكُونُوا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أأمامهم فيها وهم فيها لا يبغطون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار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 ومن افتدوا على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بناقرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم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 لَا سَوْمَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ فِئْنَا قِنَتُهُمْ أَكْثَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ أولئك نَفَرُ الْفَرِيقِ وَإِنْ كُنَّ عَمَا وَصَمًّا وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَفَدًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ ذَرَفْنَا لَنَاذُ عَنِنَا <ملا> إني لكم نفير مبين لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم ناليم فَقُولَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِكَ اتَّبَعَكَ وَمَا نَرِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُوا أَرَذِلُنَا بَادِيًا وَمَا ندى لكم علينا من فضل بل أظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتني. وآتني رحمةً من عندي فأم يتعركم أنزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قومنا أسألكم علي مالا إن جري إلا على الله وما أنا بطور دي الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني علىكم Waya qmi mai ya sorooni mi loowa e en kwawatu afala taذkau Wa akunu na ko ndiwaza inui wala a mu loi bawala aqu وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَسْتَكْبِرُونَ أَعْيُنُكُمْ لَا يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ يَوْمًا إِذًا مِّنَ الظالمين. قولوا يا نوع قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزٍ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ عَوَتْتُ أَنَنْ صَحَنَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ هو ربكم وإله ترجعون أم يقولون افتر الله قول إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجربون. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِنَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَامًا فَلَا تَبَتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَنَا تُخَطِبُني فِي الَّذِينَ وَمُؤْمِنُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا مِنكُمْ منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عَلَيْهِ ويعل عليه إذا جاء أمرنا وفارت تندور قل نحمل فيها من كل زوجين سين وأعلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وان وقوا ركبهم فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ود بي لغفور رحيم وهي تجري في موج كظبان وَنَادَ نُحْنِ بَنَهُ وَكَانَ فِي مَأْزِنٍ يَا بُنَا يَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكِفِرِينَ قَالَ فَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَرِ اللَّهِ إِلَّا مَا رَّاحِمُ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا السماء وقلئك وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم وناد نوع ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوع إنه ليس من أهلك إنه عمل غير الصالح فَلَا تَسْأَلَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّيَ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الشَّاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ عَلَيْسَ لَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وإلا تغفر لي وترعمني أكن من الخاسرين قيل يا نوع أهدط بسلام منا وبركات عليك وألا أمم ممن مأك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا أذاب نريم تلك من أنباء الغيب نوعيا إليك ما كنت تعلمها من قبل هذا تصبر إن الآقبة للمتقين وإلى عاد نخواهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتمون إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه عجر إن جري إلا على الذي فطرني أفنا تعقلون وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا عَبَّكُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْصِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيَزِدَكُمْ وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً لِنَا قُوَتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُ شَرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا ۚ قَوْمُكَ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرْكَبُ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۚ قَالَ إن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 Ma meza ba nila howa aịho be na fun ya ena wapi aana sero awenmossta Fee tawala o va وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّهِ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّهِ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إن ربي على كل شيء حفيظ وَلَمَّا شَاءَ آمُرْنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَنِيضٍ وَتِلْكَ آذُوا جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْوا سُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكٌ لِجَبَّرٍ عَرِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ أَلَاءٍ آذا كفروا ربهم ألا بعدا لآذ قوم هود وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره هو أنسأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالع قد كون Na wazuma kwa bana ha va a tanana naụtama yaụdo a ba ona waana waana lakin metata onuna inai قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتني من رحمة فما ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسيره وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُوا اللَّهِ نَكُمُوا آيَةٌ فَذَرُوَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَثُوهَا بِسُوءٍ فَيَا عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوا هَٰفَقُونَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ فَمَا فَتَأَجَّمَ ذَانِكَ وَدٌّ غَيْرُ مَكْثُودٌ فَمَن مَّسَّأَامُنَا رَجَيْنَا صُرعًا أَوْ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمة ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لسمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرق ولوسنا قال سلام فما لبس أن جاء بإجل عنيذ فَلَمَّا لَقَى ايد يوم لا تصوير فيه انكرا و عوج الثمين خوفا وقالوا لا تخف ان عرضنانا انقمنط ومروعه فبشرنا بإثاق ومن وراء إثاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب والله اتعجبين من امر الله ورحمه الله وبركاته ارايكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الله وزاءته البشرى يجادلنا في قمنوط إن إبراهيم العليم نواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا ان انه قد شاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا نُوْطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْعَظِيبِ وَجَاءَ يُنْقَوُهُ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبَلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّجِئَاتِ قول يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قولون اقدار ثماننا في بناتك من حق وإن ما كانت تعلم ما نريد قو انا ونني بكم قوه السماوي انا ركن شديد قو ان لوط ان رسل ربك لا يصلوا اليك فاسر بألك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنهم صيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فَأَمَّا مَا جَاءَ أَمْرُنَا جَاءَنَا عَانِيَةً فَفِيهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا, عليها إِجَارَتَ تَمِمْ مِنْ سِجِينٍ مَّاضٍ مَّسُومَةً دَوَّابِك وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخوهم شعيبا قولوا يا قوم يعبدوا الله ما لكم من ناء غير ولا تنقصوا المكان والميزان Inni alaikum bikhoyri Wa inni akhwafu alaikum Azhaba yawin muheyit Wa ya qawmi awfu almikyan Walmizan الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم قولوا يا شعب أصرواتك تمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نساء إنك لأنت العليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيجنة من ربي ورزقني من رزق حسنا وما أريد أن أخول فكموا إلى ما نريد إلا لصوأ ما استطعت وما توفيقي إلا بالله آميت توكلت وإليه أنيب ويا قونا يجري من كَمْ سِقَاقٍ يُصِيبُكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ عادٍ وَقَوْمَ وَاسْتَغْفِذُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْنِهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَلُودٌ قَالُوا يَا تُعِبُ مَا نَفْخَرُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُونُ وَإِنَّ وَإِنَّ لَنَا دِكْكَاً فِينَا ضَعِيفاً وَمَوْلَاهُ وَطُكْ لَرَجْمْنَاكَ وَمَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَذِيد وَأَنَا لَكُمْ قَوْمٌ أَرَاهُ كُنْتُ أَعِظُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ آمِنُوا عَنَا مَكَانَتَكُمْ إِن عام يت فف تعلمون ما ياتي عذاب يقضي ومن هو كاذب ورتقبوا ان نمعكم ووقيب ولماذن شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ضرموا الصيحة فأصبحوا في ديونهم شاسمين كأن لم يغر فيها على بُعد لمَدَ يَك مَا بعيدَ السَّمُود وَلَقظَل السَّننامُ سِ آياتاتِنا وَصُنطالٍ مبنين لافررعون وَما لاائِنج فَتَّبَأُأَمرفِ الع وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنِ أَبْيَ وَشِيدٍ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَضَهُمُ الْنَّارُ وَبِيثَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ سَذِّفْتُ الْمَرَفُودِ ذَلِكَ مِنَنْ بَاءِ الْقُلِنَ قُصُّهُ عَلِكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَعَصِيدٌ وَمَا هُوَ ابْنَاهُمْ وَلَكِنْ وَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا ذَاقُوا وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ سَدِيدٌ إِنَّ فِي زَانِكَ نَ آتَّ مَضخُوَفَ أَذَابَ ل خِرَح ذَكَ يَمُمَّ جَمُون لَ وَذَانكَ يَعْمُم وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَاتِيْنَا تَكَلَّمُ نَفْثٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَيَاطِينٌ خَالِدُونَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاء ربك إِنَّ وَبكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ فَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم وفهم نصيباً وعير موقوف ولقد أتينا موز الكتاب فاخترف فيه سَبَقَتْ كلمة ثبقت من ربك لقضي بينهم وَإِن لَهُ نَفِي شَكِ مِْهُ مُر وَإِن كلُلا لَمَا لَ وَفْفهُ وَبّكَ أَعْمادَهُ إِن َهُ بِمَا يَعمََُ خَبير فاستقر كما أمرت ومن تاب معك وذا تطغب إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذي وظرموا بتمثكم النار وما لكم من رجل من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصدوة طوفين نهير وزلفا من الليل إن الحسنات يذبن ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أزر المؤسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أنوا بقية ينهون عن الفساد في رض إلا قليلاً مننا زينا منهم واتبع الذين غرموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القلوب ظلم وألوها مصلحون ولو ساء ربك لجعل الناس أمة واعدة ولا يثالون مختلفين إلا من رعم ربك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 وَسَنَأْتِيكَ فِي هَٰذَا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُكُمْ عَلَىٰ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا آملون إِنَّ مَا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا عَبُّكَ بِغْوَثٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ